قال الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء أ ن بعض هذه ا ل أ م ة يعبد ا ل أ و ث ا ن وقول الله تعالى أ ل م تر إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أ ه د ا من الذين آ م ن و ا سبيلا وقوله تعالى قل هل أ ن ب ئ ك م بشر من ذلك م ث و ب ة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم ا ل ق ر د ة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا عن أ ب ي سعيد رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو ا ل ق ذ ة ب ا ل ق ذ ة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أ خ ر ج ا ه ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال إ ن الله زوالي ا ل أ ر ض ف ر أ ي ت مشارقها ومغاربها و إ ن أ م ت ي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها و أ ع ط ي ت الكنزين ا ل أ ح م ر و ا ل أ ب ي ض و إ ن ي س أ ل ت ربي ل أ م ت ي أ ل ا يهلكها ب س ن ة بعامه والا أ يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم وان ربي قال يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنه بعامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه ا ل ب ر ق ا ن ي في صحيحه وزاد و إ ن م ا أ خ ا ف على أ م ت ي ا ل أ ئ م ة المضلين و إ ذ ا وقع عليهم السيف لم يرفع إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ولا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يلحق حي من أ م ت ي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أ م ه ا ل أ و ث ا ن و إ ن ه سيكون في أ م ت ي كذابون ثلاثون عليهم يزعم أ ن ه نبي وانا خاتم النبيين كلهم ل... كلهم نحن وانه ل ل ث ث ا و ك ل م وَإِنَّهُ سيكون في أُمَّتِي ك ذ كل... امتي ب و ثلاثون وَهِ ن أ كذابون ثلاثون كلهم يزعم أ ن ه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي على الحق م ن ص و ر ة لا يضرهم من خذلهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ شرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هو النبي الخاتم وهو النبي المبعوث إ ل ى ا ل ب ش ر ي ة كلها ف إ ن ه لا ينطق عن الهوى وكل ما أ خ ب ر به في هذه ا ل أ ح ا د ي ث قد تحقق العنوان الذي أ ش ا ر له المؤلف بقوله باب ما جاء أ ن بعض هذه ا ل أ م ة تعبد ا ل أ و ث ا ن ثم أ و ر د هذه ا ل آ ي ة أ ل م تر إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أ ه د ا من الذين آ م ن و ا سبيلا سبب نزول هذه ا ل آ ي ة أ ن حيي بن أ خ ط ب وغيره من أ ه ل الكتاب ذهبوا الى م ك ة وقال لهم كفار قريش أ ن ت م أ ه ل الكتاب و أ ه ل العلم أ ي ن ا أ ف ض ل نحن أ م محمد فقالوا ما أ ن ت م وما محمد يعني كيف حالكم أ ن ت م وكيف حال محمد فقالوا نحن نصل ا ل أ ر ح ا م ونكرم الحجاج ونسقي اللبن ونطعم الطعام و أ م ا محمد فهو ا ل صنبور يعني أ ب ت ر مادطور ليس عنده شيء و إ ن م ا ف ر ق كلمتنا وقطع أ ر ح ا م ن ا فالكفار هؤلاء اليهود قالوا للمشركين أ ن ت م أ ف ض ل و أ ه د ى سبيل من محمد ف أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ة أ ل م تر إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود ل أ ن ه م ن ز ل ت عليهم ا ل ت و ر ا ة وهم يعرفون أ ن م ح م د صلى الله عليه وسلم هو النبي المبشر به في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل ويعرفونه م ع ر ف ة ح ق ي ق ي ة لا تخفى عليه م ولهذا قال الله عز وجل عنهم يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ئ ه يعني يعرفون أ ن م ح م د صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي جاءت اوصافه في كتبهم كما يعرف المرء ابنه فالمرء لا يشك في ابنه بل يعرفه م ع ر ف ة ح ق ي ق ي ة فالله عز وجل بين على أ ن اليهود يعرفون م ح م د صلى الله عليه وسلم م ع ر ف ة ح ق ي ق ي ة أ ن ه رسول الله و أ ن ه الذي ورد ذكره في كتبهم و أ ن ه ا لكن م ب به ش ر و ل كانوا يظنون على أ ن هذا النبي المبشر به يكون منهم فحسدوه و كفروا به ولهذا في صحيح البخاري في ق ص ت هرقل ملك الروم حينما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الى إ س ل قل أهل الكتاب ا تعالوا م كلمة س و الاسلام ء بيننا وبينكم أن نعبد نشرك بعضنا بعضا به أربابا إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا شيئا هذا ر يتخذ خطاب و ل ل صلى الله عليه ل ه و س له رقل وقال له أ س ل م تسلم يؤتك الله أ ج ر ك مرتين فلما وصل هذا الخطاب بعث في, في الشام س و ق في ا ل هل يوجد أ ح د من العرب فقالوا نعم ف أ ح ض ر و ا أ ب ا سفيان ومن كان معه الذين يذهبون ل ل ت ي ا ر ه في ر ح ل ة الشتاء والصيف يذهبون التيار إ ل ى الشام يذهبون بما معهم فيبيعونهم هناك ثم ي أ خ ذ و ن من الشام البضائع التي تناسبهم ي أ ت و ن بها إ ل ى م ك ة فلما وجدوهم أ ح ض ر و ه م إ ل ى هرقل فقال للترجمان ا س أ ل ه م من أ ق ر ب الناس نسبا به من هؤلاء يعني من هو الرجل القريب من محمد صاحب الكتاب ه ذ الذي ا بعث به إ ل ي ه فقال أ ب و سفيان أ ن ا ومعروف على أ ن ه قريب فقال للترجمان كل هؤلاء الذي ن معه إ ن ي س أ س أ ل هذا الرجل أ س ئ ل ة ف إ ذ ا كذب فكذبه يعني يقول لمن معه أ ي مع أ ب ي سفيان من كفار قريش أنني س أ و ج ه أ س ئ ل ة إ ل ي ه أ س أ ل ه عن هذا الرجل ف إ ذ ا جاء بكلام كذب فكذبه ف أ ل ق ى اليه تلك ا ل أ س ئ ل ة س أ ل ه عن نسبه يعني كيف نسبه فيكم فقال ه أ ع ل ا ن نسبا فهو عرف على أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لا تبعث إ ل ا في نسب قومها ما يبعث النبي من الناس الذين لا ق ي م ة لهم حتى ي س ت ه ز ئ به الناس ويقول هذا يريد أ ن يرفع من نفسه وهو معروف عند الناس لكن إ ذ ا كان من أ على الناس نسبا فهذا لا احد يتكلم فيه ثم س أ ل ه عدد من ا ل أ س ئ ل ة أ ل ه عن حاله وعن دعوته وكيف ا ل أ م ر بينه وبينهم ف أ خ ب ر على انه ي أ م ر ه م بالصدق و ا ل أ م ا ن ة وصلة الأرحام وينهاهم عن ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن والشرك بالله عز وجل س أ ل عن أ ص ح ا ب ه الذين يتبعونه هل يزيدون أ و ينقصون ف أ خ ب ر و ا أ ن ه م يزيدون س أ ل ه عن الحرب بينهم فقال الحرب س ي ا ل يدال علينا وندال عليه يعني مرة نحن نغلب ومرة هو هذه ا ل أ س ئ ل ه كلها وجهها إ ل ي ه ثم س أ ل ه عن صفاته و أ خ ل ا ق ه فقال هل ه ي ق د ر يعني إ ذ ا صار بينكم وبينه عهد وميثاق هل ينقض هذا الميثاق؟ ابو سفيان يقول أ ن ا لم أ ج د شيئا أ د خ ل به ل أ ن ن ي لو استطعت أ ن أ ك ذ ب عليه لكذبت ولكن خشيت أ ن يؤثر على كذبا ل أ ن من أ خ ل ا ق العرب في ا ل ج ا ه ل ي ة و إ ن كانوا كفاره الكذب عندهم لا ينبغي أ ن يكذب ا ل إ ن س ا ن فعندهم ا ل أ م ا ن ة وعندهم الصدق و إ ن كانوا كفاره ف إ ذ ا كذب ا ل إ ن س ا ن يسقط من اعين الناس ويقول ه و لو كان يمكن أ ن أ ك ذ ب عليه ل ك ذ ب ت ولكن خشيت أ ن يؤثر على كذب يعني في المستقبل أ ن يقول الناس أ ن أ ب و سفيان كذب وهذا من ا ل أ م و ر ا ل م ع ي ب ة عندهم فلما س أ ل و ا هل يقدر قال هو لا يقدر ولكن بيننا وبينه م د ة ي ع ن ي بيننا وبينه عهد ما ندري ما هو صانع فيها و ي ق ص د بهذا الصلح الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش صلح ا ل ح د ي ب ي ة الذي جاء بعده الفتح فهو يقول أ ن ا ما استطعت أ ق و ل شيء لكن قلت هنا ربما انه, ربما أنه يعني يقدر ع ن ي ي ربما أ ن ه ينقض العهد يقول والله ما التفت إ ل ي ه ا يقول ما أ ف ك ر في هذه ا ل ك ل م ة ولا نظر إ ل ي ه ا كليه ولا فكر فيها مطلقا ثم بعد هذا أ ج ا ب على هذه ا ل أ س ئ ل ة وهي ع ش ر ة موجوده ة الأسئلة أجاب وأخبر أ على على هذه ن لا يعمل مثل ذلك العمل إ ل ا ن ب ي ثم قال وكنت أ ع ل م أ ن ه خارج هذا النبي يعني أ ن ه س ي أ ت ي في آ خ ر الزمان ولكن ما كنت أ ظ ن أ ن ه منكم يعني ما كان يظن أ ن ه من العرب ولكن ما كنت أ ظ ن أ ن ه منكم ثم قال له هذه ا ل ع ب ا ر ة إ ن كنت فيما قلت صادقا ف إ ن ه سيملك موضع قدمي هاتين يقول لو كان كلامك هذا الصدق الذي ذكرته لي كله فهذا النبي سيملك هذا الموضع الذي أ ن ا واقف فيه فينفي بيت المقدس فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام على عليه من أن معروف عند أ ه ل الكتاب وهذه ا ل آ ي ة نزلت تفضح أ ه ل الكتاب الذين شهدوا للكفار ب أ ن دينهم الذي هم عليه من الشرك و ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن أ ه د ى سبيلا من دين محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هرقل يشهد هذه ا ل ش ه ا د ة ب أ ن هذا الرجل نبي وهذه أ و ص ا ف ه ثم أ خ ب ر أ ن ه سيملك موضع ق د م ه ثم قال ولو كنت أ ع ل م أ ن ي أ خ ل ص إ ل ي ه لتجشمت السفر إ ل ي ه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه هذا قول هرقل ل أ ن ه من ا ل أ ح ب ا ر من العلماء يعني من علماء اليهود يعلم ذلك ح ق ي ق ة هذا الكلام الذي قاله ولكن لم يوفق ولم يكتب الله عز وجل له النجاح فكر و أ ر ا د أ ن يسلم و عمل الخطه ا ل م ع ر و ف ة أ ن أ و ل ئ ك الذين كانوا عنده ويتحدث معهم أ ن ه أ م ر من عنده أ ن يغلقوا ا ل أ ب ب دسكر يعني مثل نقول مثل ص ا ل ة ك ب ي ر ة ل ل ا ج ت م ا ا ع ت ف أ م ر خدامه أ ن ي د خ ل و ا ا ل أ ب و ا ب ثم بعد أ ن قفلوا ا ل أ ب و ا ب قال ل أ ص ح ا ب ه الذين يحدثهم وهم ا ل أ ح ب ا ر الرهبان الموجودين ع ن د ه قال هل لكم أ ن ت أ خ ذ و ا خيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ن تحافظوا على ملككم هذا الذي أ ن ت م فيه فتسلموا وتتبعوا هذا الرجل قال فحاصوا ح ص ة الحمر ا ل و ح ش ي ة يعني مثل الحمير مثل ر ك ض ولم ا خ ا ص يقبلوا هذه ا ل ن ص ي ح ة التي وجهها لهم فلما خرجوا ف ا ر ي ن من عنده وجدوا ا ل أ ب و ا ب م غ ل ق ة م ا ف ي طريق يخرجون وهو عمل هذا احتياطا حتى لا يذهب ملكه فلما وصلوا إ ل ى الابواب وجدوهم مغلقه امر برجوعهم فلما رجعوا إ ل ي ه قال انا لم اعمل ذلك إ ل ا لاختبر شدتكم على دينكم فضاع ملكه و ذ ه ب دينه الذي كان يستفيد منه ثم تحقق ما قاله قال إ ن كان ما تقول حقا ف إ ن محمد ا سيملكم و ض عقد مي هاتين بعد عشر سنين من هذه ا ل ق ص ة وصل جيش المسلمين أ ب و ع ب ي د او من معه إ ل ى بيت المقدس وخرج هي رجل من حماه فارا بنفسه وانتشر الإسلام. متى انتشر الاسلام انتشر حينما كان أ ص ح ا ب ه متمسكون به يعملون به يدعون إ ل ي ه لم يضيعوه فانتثروا على الكفار وهذا س ي أ ت ي ن ا هنا قول الرسول عليه الصلاه والسلام أنه ز ولكن ي اصبحت م ا ر م ه ومسلمه ومسلمه ومسلمه و م ا ل أ ح م ر و ا ل أ ب ي ض و ا ل ك ن ن ز ا ه م ا كنزة كسرة و ك ن ز قيصر وفتحت في ع ه د ع م ر ا ل خ ط ا ا ب رضي ل ل ه عنه و ق ا ل ر س و ل ل م ه صلى ا ل ل ه عليه و س ل م ل ت ن ف ق ه في س ب ي ل ا ل ل ه و ا ف في ق ت س ب ي ل ا ل ل ه فالشاهد أ ن ه بعد هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ق ص ي ر ة عشر سنين وصل جيش المسلمين إ ل ى تلك البلاد وفتحوها ونشروا العدل و ا ل ر ح م ة بين ا ل أ م ة ل أ ن ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر الله عنه أ ن ه بعثه للعالمين جميعا ر ح م ة لهم وما ارسلناك الا ر ح م ة للعالمين فالله عز وجل رحم به العباد لكن حينما قصر المسلمون في دينهم ح د ث ما حدث و أ ص ب ح الكفار لهم ا ل غ ل ب في بعض ا ل أ م ا ك ن و أ ص ب ح و ا يستهزئون بنبي ا ل إ س ل ا م الذي بعث ر ح م ة للعالمين ووصفه ب أ ن ه إ ر ه ا ب ي كما تعرفون ذلك نعود إ ل ى درسنا الله عز وجل عز أ خ ب ر على أ ن هؤلاء اليهود الذين آ ت ا ه م الله عز وجل الكتاب يشهدون بالكذب والزور ويشهدون للكفار الذين يعبدون ا ل أ و ث ا ن والذين يعبدون ا ل أ ص ن ا م ويتخذون مع الله آ ل ه ه انهم بطريقتهم أ ه د ى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أ ن ه م يؤمنون بالجبت والطاغوت الطاغوت هذا يطلق على ا ل أ ص ن ا م وعلى ا ل س ح ر ة وعلى الكاهن فكل كاهن أ و ساحر يسمى طاغوتا هكذا بين ع م ر بن الخطاب وغيره من العلماء ثم ا ل أ و ث ا ن تطلق على ا ل أ ص ن ا م وعلى القبور وعلى كل ما يتخذ من دون الله إ م ا يعبد مع الله أ و من دونه قال الخليل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام إ ن م ا تعبدون من, دونه من دون الله أ و ث ا ن ا وتخلقون افكا وقال في آ ي ة اخرى قالوا نعبد أ ص ن ا م ا فنظل لها عاكفين إ ذ ن هو سمى هذه ا ل أ ص ن ا م أ و ث ا ن ا ف ا ل أ ث ن ا ى أ ص ن ا م تسمى أ و ث ا ن و تسمى أ ص ن ا م فكل من عبد غير الله و ينبغي أ ن نفهم معنى ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ب ا د ة ليست هي ا ل ص ل ا ة وحدها فلا يظن ا ل إ ن س ا ن على أ ن ه إ ذ ا ذهب إ ل ى ولي أ و إ ل ى صاحب قبر أ و إ ل ى كاهن أ و إ ل ى دجال لا يظن أ ن دعوته لذاك الشخص و ا ل ا س ت غ ا ث ة به أ ن هذه ليست ع ب ا د ة ل أ ن الدعاء و ا ل ا س ت غ ا ث ة والرجاء والخوف هذه كلها ع ب ا د ة فالمسلم لا يخاف إ ل الا ا ل ه ل خ و ف الله م س م من لا إلا ل ل يخاف ا و هناك خوف طبيعي الخوف الطبيعي أ ن تخاف من سبع تخاف من س ي ا ر ة في الشارع تخاف من عدو هذا خوف طبيعي وهذا لا شيء فيه لكن كونك تخاف من ولي سواء كان وليا أ و غير ولي تخاف من صاحب قبر ب أ ن ك إ ذ ا لم تعمل كذا فسيؤثر في نفسك في مالك في أ و ل ا د ك فهذا هو الخوف اللي هو الخوف الشرك يعني الخوف الطبيعي لا شيء فيه ه ذ ه من ط ب ي ع ة الناس انسان قد يخاف فالشاهد أ ن الخوف من صاحب القبر من الولي ب أ ن ن ي إ ذ ا لم أ ع م ل كذا فسيؤثر في أ و ل ا د ي سيؤثر في مالي سيؤثر في نفسي هذا هو الشرك كما أ ن ا ل م ح ب ة كذلك المحبة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله الله قل كنتم أحذبكم تحبون إن وإن والذين يتخذون من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله ف ا ل م ح ب ة ا ل ط ب ي ع ي ة لا شيء فيها ا ل إ ن س ا ن يحب ماله يحب ولده يحب زوجته يحب إ خ و ا ن ه يحب والديه هذه ا ل م ح ب ة لا شيء فيها لكن إ ذ ا كنت تحب وثنا وليا أ ي واحد تخشى منه أ ن يؤثر فيك فتحبه مع الله تجعل محبته ك م ح ب ة الله أ و تشركه في هذه ا ل م ح ب ة فهذه هي المحبه ة التي ي ا ل ك ف ر ي ة التي لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يحب غير الله هذه ا ل م ح ب ة أ م ا ا ل م ح ب ة ا ل ط ب ي ع ي ة فهذه لا شيء فيها إ ذ ا الخوف والرجاء و ا ل م ح ب ة والتوكل فليس لا يتوكل إ ل ا على الله وعلى الله فتوكلوا إ ن كنتم مؤمنين ف إ ذ ا كان لا يعمل شيئا إ ل ا متوكلا على فلان ويخشى أ ن ه إ ذ ا لم يتوكل عليه يضره شيء هذه ع ب ا د ة إ ذ ن يجب على المسلم أ ن يفهم أ ن ه إ ذ ا دعا غير الله أ و استغاث بغير الله أ و ذبح لغير الله أ و خاف من غير الله الخوف الذي سمعنا أ ن يؤثر فيه في ولده في ماله فهذا هو الشرك بالله إ ذ ا ليست ا ل ع ب ا د ة هي ا ل ص ل ا ة وحدها و إ ن م ا هي في ق م ة ا ل ع ب ا د ة ولكن كل هذه ا ل أ ن و ا ع من أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة فكل من دعا غير الله أ و استغاث به فهذه ع ب ا د ة وقوله تعالى في الايه آ ي ة ل قل هل من ذلك أ خ ر ى أنبئكم الله من لعنه الله وغاضب عليه ويعل منهم الاخرى غ و ل ن ا ي عبد ا ا ل ط و هذه أ ي ض ا كذلك في اليهود والنصارى هؤلاء جميعا الذين كانوا يقولون أ ن ه م أ ح س ن من محمد صلى الله عليه وسلم ف... ويستهزئون بدينه الله عز وجل قال له قل هل انبئكم بشر من ذلك م ث و ب ة عند الله يعني الثواب الذي يعطى عند الله ما هو من لعنه الله واللعن هو الطرد و ا ل إ ب ع ا د من ر ح م ة الله عز وجل وغضب عليه أ ي ض ا والغضب كما عرفنا من الله عز وجل ليس المقصود به الانتقام فقط و إ ن م ا الانتقام أ ث ر من آ ث ا ر الغضب فهذه ص ف ة من صفات الله عز وجل وجعل منهم ا ل ق ر د ة والخنازير تعرفون عن بني إ س ر ا ئ ي ل و أ ن ه م حينما نهوا عن تلك ا ل أ ع م ا ل التي يعملونها ولم ينتهوا عنها الله عز وجل مسخهم ق ر د ة وخنازير هل المسخ في ا ل ق ر د ة والخنازير من اليهود فقط او النصارى كما فيه قول على ان اصحاب ا ل م ا ئ د ة يعني الذين كفروا بعيسى عليه السلام م ص خ و ا خ ن ا ز ي ر ولكن ا ل آ ي ة تدل على ان المسخ هذا كان لاهل الكتاب وفي ا ل د ر ج ة الاولى اليهود هم الذين م ص خ و ا هل القردة الموجودة الان هي من هي التي تلك مصخت الجواب لا ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم س أ ل على أ ن هذه ا ل ق ر د ة هل هي من المسخ الذين مسخوا ف ص ا ر و ا ق ر د ة والحديث ص ح ي ح م س ل م فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا ما مسخ الله مسخا ويجعله ل عقيب وله نسل م ط ل ق ا الذين يمسخهم خلاص ليس لهم ع ق ب وليس لهم نسل ثم قال وكانت ا ل ق ر د ة قبل ذلك يعني قبل المسخ ا ل ق ر د ة م و ج و د ة ولكن الله يعني ي ع ل ه م بهذه ا ل ص و ر ة التي استحقوها ل أ ن ه م كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا وبعدما كانت ا ل ط ا ئ ف ة التي تنهاهم و ت أ م ر ه م آ خ ر ا ل أ م ر اكلتهم وشربت معهم و ع وعني م ل ت رضيت بما هم يعملون فمسخهم الله عز وجل بهذه ا ل ص و ر ة أ ي مسخ ا ل ط ا ئ ف ة التي استمرت على تلك المعاصي و نجت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى التي كانت ت أ م ر و ت ن ه ا ولهذا بين الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم على أ ن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر من ركائز الاسلام ولتكن منكم أ م ه يدعون إ ل ى الخير و ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر ف ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم م ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده ف إ ن لم يستطع فبلسانه ف إ ن لم يستطع فبقلبه وذلك ارعب الايمان وردت أ س ئ ل ة كما مرت وأجبنا عليها في قضيه القباب وما يشبهها التي تبنى على القبور على تبنى فقال بعضهم ماذا ن ص ن ع هل نهدمها او ماذا ن ص ن ع والجواب ان ازالتها من الامور ا ل م ط ل و ب ة لكن من الذي, يزيلها؟ من الذي يهدمها ز ي ل ا الذي من ي ه ليس لك انت ت أ ت ي بنفسك وتكسر فيها وتعمل ما تشاء لان تغيير المنكر لا ينبغي ان يغير بما هو انكر منه يعني المنكر الموجود إ ن استطعت أ ن تغيره وتزيله ولا يحدث شيء فهذا هو المطلوب لكن إ ذ ا غيرته وحدث ما هو أ ك ب ر منه فينبغي أ ن يبقى على ما هو عليه ل أ ن المفاسد و ا ل م ص ل ح ة مراعاه في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ف إ ذ ا كان ت المفاسد أ ع ظ م فنسكت ونبقى على ما نحن عليه و إ ن كان بالعكس فينفذ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه قال من ر أ ى منكم ومنكم م ع ن ا خطاب لجميع ا ل أ م ة منكرا فليغيره بيده بيده إ ذ ا استطاع و باليد لا تكون ل ل أ ف ر ا د و إ ن م ا تكون لولي ا ل أ م ر ولي أ م ر المسلمين هو الذي يغير بيده هذا في ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة ف إ ذ ا كان هناك منكر عام فلا يغيره إ ل ا ولي ا ل أ م ر أ و من يكلفهم ولي ا ل أ م ر بتغييره أ م ا أ ن ت الفرد ف أ ن ت في بيتك عندك منكر يرتكبه أ و ل ا د ك زوجتك من سلطتك عليه فتستطيع أ ن تغير بيدك إ ن لم يقبل منك باللسان ف أ ن ت تؤدبه وتغير هذا المنكر بيدك أ و ل ا د ك ومن كانوا تحت يدك أ م ا ب ق ي ة الناس فلا حتى ولو كان فردا يرتكب منكرا ليس لك أ ن ت أ ت ي وتغير ض ر ب ه و ت المنكر بيدك ل أ ن هذا يترتب عليه مفاسد أ ع ظ م وهذا هو الفقه في الدين الفقه في الدين على أ ن ا ل أ م و ر تؤتى من أ ب و ا ب ه ا ولا يعمل مثل هؤلاء الذين يتحمسون ل ل إ س ل ا م وهم إ ن شاء الله ج ز ا ه م الخير على هذا التحمس لكن ا ل ع ا ط ف ة والتحمس هذه لا تنفع ولا بد من العلم ما يرتكب ا ل إ ن س ا ن بجهله مثل هذه ا ل أ م و ر التي تترتب عليها مفاسد أ ع ظ م كما نشاهد الواقع كلكم تشاهدون الواقع و أ ح و ا ل المسلمين كيف ا ل آ ن كلها ب ا ل أ س ب ا ب من الذين تحمسوا ولا يعرف أ ح ك ا م الشريعه ا ل إ س ل ا م ي ة وكيف يعملون العمل الذي ممكن ي ج ا ل به المنكر وقال في ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى قال الذين ولبوا أو غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا ا ل ف ت ي ة كما في س و ر ة الكهف الذين دعوا قومهم إ ل ى ع ب ا د ة الله وحده وترك تلك ا ل آ ل ه ة وحدث ما هو في ا ل ق ص ة معروفه ة و أ ن ومكثوا و ا الغار إلى ذلك ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ة ثم بعثهم الله عز وجل أ ح ي ا ه م وهذا دليل على البعث على ق د ر ة الله عز وجل جماعه مكثوا في ذاك الكهف ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ة و تسع سنين مكثوا تلك ا ل ف ت ر ة بصورهم ب أ ح و ا ل ه م التي هم عليها ثم أ ع ا د الله لهم ا ل ح ي ا ة عند ذلك بعث واحدا منهم ليشتري لهم الطعام ظنا منهم على أ ن ه م ناموا نومه عاديه مثلما ينامون قبل أ ن ي أ ت و ا لهذا المكان الانسان ينام ع ن د ا ل س ا ع ة ثم يقوم ف أ ر س ل واحد بالنقود التي كانت معهم ل ي أ خ ذ بها طعاما و أ و ص و ه ب أ ن ينتبه لا يعرف الناس عنهم ل أ ن ه م يخشون من ذاك الملك الجبار الذين فروا منه ومن جبروته ومن أ و ل ئ ك الذين يعبدون تلك ا ل آ ل ه ة يعني خوفا على أ ن ف س ه م ما علموا أ ن ه م قضوا هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ة ما فكروا في هذا لكن الله عز وجل بعثهم ليبين قدرته على البعث و أ ن ا ل إ ن س ا ن يموت وسيبعث يوم ا ل ق ي ا م ة و ا ل إ ن س ا ن قد ي ش ت ب ع د البعث ولم يكن الخلاف بين ا ل أ ن ب ي ا ء و بين أ م م ه م إ ل ا في م س أ ل ة البعث ولهذا أ ن ك ر و ا ان تحيي العظام بعد أ ن تكون رميما ولما جاءك ب الرجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد وفي ه اتزعم ت ه قال أ أ ن الله يبعث هذا يعني بعد م ا ي ت ر بهذه ا ل ص و ر ة فقال له الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم ان الله يبعثك يعيك ثم يدخلك النار الله قال في آ ي ا ت كثيره في قضيه البعث قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يعني السبب هذا الذي جعله يستبعد كيف يعود مره اخرى انه نسي كيف اويده الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيها الذي أ ن ش ا ه ا أ و ل م ر ة فهؤلاء استبعدوا أ ن يعود ا ل إ ن س ا ن بعد أ ن يموت و ي س و ر ص و ر ة بصوره ة التراب ا ل ل و أخبر بأنه سيبعثه هذه حتى التراب ع ل ا ا م ا ل ص غ ي ة بلى د ر ي ن أن على نسوي ن ن البنانا إنسان مننا ا ا الخطوط الصغيرة كل هي هذه في كف كل إنسان وهذه من آ ي ا ت الله في خلقه هذه الملايين من البشر لا يمكن أ ن تشتبه ب ص م ة مع ب ص م ة رجل آ خ ر كل العالم لا يمكن أ ن تكون هذه ا ل ب ص م ة في هذا المكان و ي أ ت و ن الملايين كلهم يبصمون بجوارها لا يمكن أ ن يشتبه هذا مع هذا لا بد ان هناك م ي ز ة لهذا عن هذا ولهذا كما تعرفون على أ ن البصمات هي التي الآن يبحث بها عن المجرمين الذين يرتكبون ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى فبصماتهم تبين الشخص هذا لا أ ن ه ذ لا يشتبه وهذا دليل على ق د ر ة الله عز وجل فالله يبعث الموت بعد أ ن يموتوا ي ر ر ت ب ب ا ويصيروا ر التراب ة ولم ب من البشر من الإنسان إلا عجب الذنب ق قادر ى من من كما الإنسان إلا الله عليه ل ل والسلام ا ة هذه تبقى م ن ه ينشأ ا ل ل خ ق يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ن هؤلاء الذين كانوا في الغار حينما عثروا عليهم جماعتهم وجاءوا لذلك الغار وجدوهم ماذا صنعوا قالوا لنتخذن ا عليهم مسجدا هذا العمل الذي عملوا يخالف ما جاء في كتاب الله وفي س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أ م ر به ا ل أ ن ب ي ا ء فاتخذوا عليهم مسجدا فصار مثلما عمل اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذا الشاهد من ا ل آ ي ة على ان هؤلاء اتخذوا على ذلك على اولئك ا ل ج م ا ع ة الذين هم فيهم صلاح فروا بدينهم ماتوا تلك ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة ثم بعثهم الله عز وجل بعد ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ة ثم ماتوا بعد ذلك هؤلاء اتخذوا على قبرهم مسجدا هذا هو الشاهد الذي أ و ر د المؤلف هذه ا ل آ ي ة لهذا الباب ثم جاء بالحديث عن أ ب ي سعيد رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم هذا قسم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو ا ل ق ذ ة ب ا ل ق ذ ة ا ل ق ذ ة ق ذ ف السهم يعني لا يمكن أ ن تتركوا شيئا تركه من كان قبلكم أ ي كل شيء عملوه ستعملونه لتتبعون س ن ة ا ل س ن ة هي الطرق س ن ة من كان قبلكم حذو ا ل ق د ة ب ا ل ق د ة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه جحر الضب البدو يعرفون الضب ويعرفون جحر الضب الضب له ح ف ر ة لكن فيها أ ن ف ا ق في الداخل هنا وهنا يعملها احتياطا حينما ي أ ت ي ه من يريد أ ن يصطاده حتى يخرج منها ف إ ذ ا دخل بهذا المكان يظن الظان على أ ن ه خلاص ما في طريق إ ل ا من هنا وهو عنده طرق أ خ ر ى يترك يعني على الحفره ط ب ق ة خ ف ي ف ة بحيث يضدها ب ر أ س ه ثم يشرد ويروح هذه ا ل أ ن ف ا ق يقول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ت م ستتبعون طرق من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحراب وفيه بهذه الصور ت ت ب ع و ن في ذلك ماذا قال الصحابة قالوا اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن غير اليهود والنصارى وحدث ما يحدث كما نعرف هذا ما أ خ ب ر به ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم وهو الواقع وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فالمسلمون لم يتركوا طريقا سلكها اليهود والنصارى إ ل الا س ك و ه إلا ما شاء الله هناك ط ا ئ ف ة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالوا ط ا ئ ف ة على الخير ل أ ن ه حينما ذكر هذا ذكر في الحديث ا ل آ خ ر ل أ ن الناس يعني قد يظن و ان أ خلاص سيذهب الناس كلهم لكن بين على أ ن هناك ط ا ئ ف ة ستبقى على الحق سنطيء الى هذا المكان إ ن شاء الله قال فمن قال ل ي ه د والنصارى أ خ ر ج ه البخاري ومسلم أ خ ر ج ه البخاري ومسلم ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها هذا ايضا من علامات النبوه فالرسول عليه الصلاه والسلام الله زوى له الارض مشارقها ومغاربها وهذا دليل على قدره الله عز وجل ذكر علماء انه جعلها له كالصوره التي يشاهدها كلها من شرقها الى غربها و أ خ ب ر أ ن ملك أ م ت ي سيبلغ تلك ا ل م ش ا ر ك والمغارب وقد بلغ في ذاك التاريخ ومازال إ ل ى ا ل آ ن نعرف ا ل إ س ل ا م في الشرق وفي الغرب فأخبر على أن ملك هذه الأمة سيبلغ له منها ثم أخبر أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض سألت لأمتي سيبلغ ربي على عليه ملك له الكنزين قال الصلاة والسلام منها وإني ما ثم ثم هذه زوية الا يهلكها ب س ن ة ب ع ا م يعني لا يهلكها بالقحط كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام حينما دعا على ك ر ي ش اللهم جعل عليهم سنين كسني يوسف سبع سنين لم ينزل عليهم المطر ولم ي أ ت ه م الغيث وتعرفون ا ل ق ص ة هذه في س و ر ة يوسف و أ ن يوسف يعني عبر تلك الرؤيا التي ر ا ه ذاك الملك أ ذكر الملك لتلك البلاد والشاهد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم س أ ل ربه أ ل ا يهلك أ م ت ه بقحط مستمر حتى يهلكوا جميعا ل أ ن القحط وعدم نزول ا ل أ م ط ا ر هذا مما يسبب الهلاك فالله عز وجل وعده ب أ ن ه لا يهلكهم بهذه ا ل س ن ة العامه يكون القحط في مكان ويكون الخير في مكان آ خ ر وهكذا ثم س أ ل ه الا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم من سوى انفسهم عن الكفار غير المسلمين سال الله عز وجل الا يسلط الكفار على المسلمين فيظهرون عليهم ويبيدونهم والله عز وجل استجاب له. استجاب له هذه الدعوه فلم يسلط الكفار على المسلمين حتى يستبيح ب ي ض ه م في كل الاماكن ويهلكونهم وهذا هو الواقع الكفار لا شك أ ن ه م يتالبون على المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر كما في الحديث الصحيح على أ ن ا ل أ م م ستتكالب على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة و أ خ ب ر أ ن ه سيكون ذلك مثل ا ل ج م ا ع ة الذين ي ت م ع و ن على ا ل ق ص ع ة ا ل ق ص ع ة الاناء الذي فيه ا ل أ ك ل و أ ن ا ل أ م م والمقصود بها ا ل أ م م ا ل ك ا ف ر ة تجتمع ع ل ى هذه القصعة م ن ج م ي ع ا ل ج ه ا ت ك م ا ت ي ك و ا ل أ م م على ق ص ع ت ه ا ق ا ل ت عائشة و غ ي ر ه ا الصحابة أو من أ و من نحن قلة ي و م ئ ذ ي ع ن يوم ي ي ك و ن الكفار بهذه ا ل ص و ر ة ويكون ت ل ب ع ل ي ن ا م ن ج م ي ع ا ل ج ه ا ت ه ل نحن ق ل ي ل و ن ن ما ق د ر ندفع ع ن أ ن ف يوم ي ق و ل ب ل ذ ه ا ل ص ل ر ه و ي ل و ل يوم ي ل أ م ر ك ذ ل ك أنتم ك ث ي ر ولكنكم غثاء كغثاء السيل وهذا من علامات ا ل ن ب و ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ينطق عن الهوى انتم ل أ كثير في ذلك الوقت حينما تتكالب هذه ا ل أ م م عليكم ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما غثاء السيل هو حينما ينزل المطر على ا ل أ ر ض فيه ا حاجات كلها قشور هذه الماء ي أ خ ذ ه ا تكون يعني على الماء يذهب بها وما ي ب ق ى إ ل ا الزبد هو الذي يثبت في ا ل أ ر ض فيقول أ ن ت م كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل يعني لا ق ي م ة لكم أ ع ت ق د أ ن عدد المسلمين اليوم كما يقولون بالمليار ما عدد بمائه الاف آ ل ولكن ا ل إ س ل ا م الذي هو أ م ر الله عز وجل به وجاء في كتابه وهو أ ن يعدوا ل أ ع د ا ئ ه م ما استطاعوا من ق و ة و أ ن يكون هناك ا ل إ ي م ا ن الصحيح ا ل إ ي م ا ن الذي لا شبهه فيه ولا شرك هذا هو النكس و ا ل ن وإلا عدد المسلمين في كل ا ل أ ز م ن ه انهم قليلون أ ق ل من الكفار ل أ ن ه يوم البعث كما جاء في الحديث الصحيح أ ن ه يقال ل آ د م أ خ ر ج بعث النار كم يكونون 999 كلهم للنار واحد للجنه فالناس يهون ع ن ي ي هذا ه ا ل أ م ر قال ا ل ص ح ا ب ة يعني ماذا سيبقى منا ف أ خ ب ر أ ن ذاك البعث من أ و ل ئ ك الكفار ياجوج وماجوج ومن ا كان معهم على طريقتهم أ ي أ ن الكفار دائما أ ك ث ر من المسلمين لكن في الوقت الذي يتكالب الكفار عن المسلمين ل ي س ه م قليلون هم كثير ولكن كما قال ر س و ل صلى الله عليه وسلم وذاك غثاء ا ل س ي ل تجد ا ل آ ن في الدنيا كلها ا ل إ ن س ا ن يترك ا ل ص ل ا ة يشرب الخمر يتعامل بالربا يرتكب كل المعاصي كل المعاصي يرتكبها ل خ ا ل ف ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم كل ما نهى عنه يرتكب وما أ م ر به يتركه لكن هذا الرجل الذي بهذه ا ل ص و ر ة م ا تستطيع أ ن تقول له كافر ل أ ن ه يقاتلك يقول أ ن ا مسلم لكن مسلم بالاسم مسلم ب ش ه ا د ة الميلاد هل في ه إ ي م ا ن حقيقي كما كان أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم هذا هو النقص في هذا الجانب إ ذ ن المعاصي وكثرتها ا ل م و ج و د ة بين الناس تركت وصف الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لهذه ا ل أ م ه بهذا الوصف وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم و إ ل ا لو كان هناك ا ل إ ي م ا ن الصحيح و ا ل إ ع د ا د كما قال الله عز وجل للمؤمنين و أ ع د و ا لهم ما استطعتم من ق و ة ف ا ع د ا د ا ل ق و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة أ و ل ا ثم ا ل ع د ة ثانيه لكن ا ل إ ي م ا ن هو ا ل أ و ل و ب ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى لو كان كذلك ما كان اليهود الشر المهدي ا ل ق ل ي ل ة تعمل ما تعمل و ت أ خ ذ بيت المقدس وتقتل المسلمين يوميا في الليل والنهار ولكن السبب كله من المسلمين ل أ ن الله عز وجل يقول إ ن ت ن ص ر ا ل ل ه ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م فنصر الله هي عبادته ننظر الآن والقبور في العالم、الآن. القباب والقبور وال... الشركات كلها م و ج و د ة والذبح لغير الله كله موجود هذا الجانب ما حد ينظر له من أ ص ح ا ب الدعوات أ ي ض ا مع ا ل أ س ف يعني الحركات ا ل إ س ل ا م ي ة التي هي تدعو إ ل ى ا ل إ س ل ا م هذا الجانب يتركونه يعني ي ج د ا ل إ ن س ا ن يذبح لغير الله يدعو غير الله يستغيث بغير الله هذا ا ل أ م ر عندهم سهل ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في م ك ة ثلاثه عشر عاما يدعو إ ل ى التوحيد إ ل ى ع ق ي د ة التوحيد ثلاثه عشر س ن ة وعشر سنوات في ا ل م د ي ن ة ا ل إ س ل ا م كل ه ا ن ت ش ر ف ي عشر سنوات م ك ة عشر س ن ة يدعو إ ل ى أ ن يقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله وهم يعلمون من قال لا إ ل ه إ ل ا الله و آ م ن برسول ه صلى الله عليه و س ل م لا يمكن أ ن يدعو غير الله ولا نتحاكى بلا غير الله ولا ي ت ج ر ب الى غير الله و إ ن م ا ي ت و ج ه و ن ب أ ع م ا ل ه م كل ه ا ل ل ه ع ز وجل ولهذا قال ت و ه لانه أ ن يفهمون معنى ه تلك ل ل ل ك م ة أي أ لو كان يجوز ل ل إ ن س ا ن في م ك ة أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله ثم يذهب للات و ا ل ع ز ة ويدعوها من دون الله يعني ما, ما كان هناك امتناع منهم لكن يعلمون أ ن من قال لا إ ل ه إ ل ا الله لا يجوز له أ ن يذهب إ ل ى اللات و ا ل ع ز ة ويدعوها ل ا من دون الله عز وجل ولا يذبح لغير الله يعلمون هذا فالكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله إله معنى أ م ا ع ا م ة المسلمين إ ل ا ما شاء الله تجد اللسان يذبح لغير الله ت ق و ل ه ق لا ل إله إ ل اله ا ل يقول ل الا إ ه إ ل الله سبعين مره ل أ ن ه ما يعلم أ ن عمله هذا ينقض لا إ ل ه إ ل ا الله ما يعلم هذا ويظن أ ن هذا العمل هذا ا لا ذ ي سنأتي إليه ل تزال طيفا على الحق م ن ص و ر ة لا يضرهم من خالفهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله تبارك وتعالى إ ذ ن الله عز وجل استجاب لرسوله في تلك ا ل د ع و ة أن ل ا يهلك هذه ا ل أ م ة بسنب عامه والا يسلط عليهم الكفار حتى ي س ت أ ص ل و ه م لكن ا ل د ع و ة ا ل ث ا ل ث ة و إ ن ربي قال يا محمد إ ن ي إ ذ ا قضيت قضاء ف إ ن ه لا يرد القضاء قد يكون القضاء الكوني ق ض ا ا ء ل ا ل ق د ر والقضاء الشرعي أ م ا القضاء الكوني فلا يرد ومن أ ا القراء الشرعي الله ا وجل ل فقد يرد الله عز وجل أمر عز ا ا س ب ب ع د ت هنا و ل ك قد يطيعون وقد يطيعون ي خ ل ولكن ل ف و ن م الله ق ا عن بني ي إ س ر ا ئ لتسدلن الأرض مرتين ولتعلون مرتين في كبيرا علوا ذ ا شيء شيء لابد منه ومن هنا الله شيء شيء مكتوب منه ومن قدري عز وجل جعل ا ل ب ش ر ي ة فريقين فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السير فالفريق اللي في ا ل ج ن ة والفريق ا ل ل ي في السعير هذا أ م ر مقطوع به و أ ن هناك فريق إ ل ى ا ل ج ن ة وفريق إ ل ى النار ولهذا س أ ل ا ل ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل العمل الذي نعمل في أ م ر قد انقضى أ و في شيء م س ت أ ن ف قال في أ م ر قد قضي منه فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير كما في ا ل آ ي ة فقالوا ف ف ي م ا العمل قال ا ل ع م وجاء في الحديث الصحيح أ ن ا ل ن ط ف ة لما تكون في الرحم وحينما تبلغ مائه وعشرين ل ي ل ة ي أ ت ي ملك و ي س أ ل ربه عز وجل أ ن هذا الجنين ذكر ام انثى ثم ي س أ ل ه عن عمله وعن رزقه و أ ج ل ه وشقي أ و سعيد فهذه كلها تسجل ل ل إ ن س ا ن ولا يمكن أ ن يختلف ذلك لكن هل أ ن ت تعلم أ ن ك سعيد هل تعلم أ ن ك شقي هذا أ م ر مخفي ما يعلمه إ ل ا الله و لهذا لما قال ا ل ص ح ا ب ة ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له إ ذ ن هذا أ م ر مفروغ منه بمعنى أ ن ا ل أ م ر الكوني القدري هذا لا ينصرف أ م ا ا ل أ م ر الشرعي فهذا قد يتحقق و قد لا يتحقق الله عز و جل نهى عن الكفر ولكن قد يكفر ا ل إ ن س ا ن وهذا ا ل أ م ر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني هذا أ م ر من الله عز وجل لكن لو كان المقصود به أ م ر ا كونيا ما تخلف أ ح د كلهم يعبدون الله ولكن هذا أ م ر شرعي و ا ل إ ن س ا ن مخير إ ن عمل هذا او عمل هذا إ ذ ن ا ل أ م ر الكوني لا ينصرف فالله عز وجل في هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام اني يعني القول القدسي من الله إ ن ي اذا قضيت قضاء ف إ ن ه لا يرد إ ذ ا قضى هذا القضاء الذي لا يرد وهو أ ن الله عز وجل لا يستاصل هذه ا ل أ م ة لا يهلكها ب س ن ة عام ولا يسلط عليها عدوا حتى يهلكهم جميعا و إ ن ي اعطيتك ل أ م ت ك الا اهلكهم بسنه نعام ولا أ اسلط عليهم عدوا من سوى أ ن ف س ه م فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من ب أ ق ط ا ر ه ا الان لو اجتمعوا وتكالبوا هؤلاء ا ل أ ع د ا ء على المسلمين لن ي س ت أ ص ل و ه م أ ب د ا وهذا وعد الله عز وجل وعلى المسلم أ ن يصبر ورسول عليه الصلاه والسلام ضيق وخرج من م ك ة مهاجرا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ولكنه انتصر ل أ ن ا ل ع ا ق ب للمتقين فعلى المسلمين لا يياسوا ويقولوا ما دام ا ل أ ع د ا ء عملوا مثل هذا العمل خلاص لا يجب علينا ن نصبر ويجب علينا أ ن نعمل وكل ما أ م ر الله به عز وجل نعمله وكل ما نهانا الله عنه ونهانا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننتهي عنه ونعد ونجتهد في ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل إ ي م ا ن و إ ل ى ا ل ع ق ي د ة والتوحيد إ ل ى و إ ل ى ا ل ش ر ي ع ة ونستمر على ذلك ولا ن ي أ س من ر ح م ة الله عز وجل ف إ ن ه لا ياس من ر ح م ة الله الا القوم ا ل ق ا ف ر و ن الذين ي ا س و ن من ر ح م ة الله عز وجل والمسلمون لا ي ا س و ن من ر ح م ة الله قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا و ي س ب ي بعضهم بعضا يعني جعل شرهم بينهم فكما نفهم ا ل آ ن ك م ا نعلم ا ل آ ن ك م ا هو الواقع ا ل آ ن القتل بين المسلمين بعضهم يقتل بعضا وبعضهم ينهب بعضا وهذا هو الواقع في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى في أخاف رواية البرقاني وإن ما أخاف على أمتي المضلين مضلين النار وإن يدعون ما ألا إما فهناك أما على إلى النار وقد أ خ ب ر الله عز وجل عن ل ى أ آ ل فرعون جعلهم أ ئ م ة يدعون إ ل ى النار و أ خ ب ر عن الصالحين أ ن ه يدعون إ ل ى الجنه ويعنهم أ ئ م ة يدعون إ ل ى ا ل أ م ر بالمعروف نهون عن المنكر قال وإذا وقع إ ذ ا و عليهم السيف لم يرفع إ ل ى يوم القيامه ة متى على وقع السيف ذ ه الله عنه عليه الأمة؟ وقع بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. حينما تألب عليه أولئك المجرمون بقتل تألب أولئك وقع رضي بتحرير عبد ا ل ل ه ب ن سبا ل ي ه و د ا ل م ا ك ر ل أ ن ا ل ي ه و د ألد هم أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م و ح ي ن م ا غ ل ب ا ل إ س ل ا م ع ل ي ه م دخل ب ع ض ه م في الاسلام إ س ل م لا ل إ والمسلمين إ ن م ل ل ل ل ق ا ا إ س فعبد الله بن الله ب ا ح ر ي م ي هو د الاسلام ي في م ن دخل ل إ والمسلمين ه و ل يريده وإنما يريد ي د وإنما أن خ الفتن ا على ل و ب ا ل ف ع ل أ د خ ل ه ا وجمعهم أ ل على ب عثمان على عثمان بن عفان و د ع ى عليه انه أ خ ذ أ م و ا ل المسلمين وولى أ ق ا ر ب ه وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ت أ ل ب و ا عليه وقتلوه مظلوما و أ خ ب ر ب أ ن ه إ ذ ا قتلوه لن يرفع السيف وكما أ خ ب ر رسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م لما وقع السيف لم يرفع و أ ن ت م ا ل آ ن في آ خ ر الزمان ك م اذا قال الصلاة رسول عليه الصلاة والسلام إ جاء آ خ ر الزمان يكثر الهرج و ف س ر ه ب أ ن ه القتل لا تسمع في الصباح وفي المساء إ ل الا ا ق ت ل ل تسمع إ ل القتل ا باستمرار في الليل وفي النهار وهذا من علامات ا ل س ا ع ة و ر س و ل عليه الصلاه والسلام أ خ ب ر بذلك ب أ ن هذا يكثر في آ خ ر الزمان إذن أخبر رسول أنه اذا وقع الصيف لا يرفع وهذا من ع ل ا م ة نبوته صلى الله عليه وسلم فحينما قتل عثمان مظلوما استمرت الفتن بين المسلمين ولا تزال إلى ق ي الى م ا س الساعة ا ولا ع ة تقوم ت ح ي ل ح قيام ح من أمة ب ل ش ر ك ي في ن وحتى تعبد الساعه أ وأنه و ث ا ن ي في ك ك و ن أمة ذ ب و ثلاثون ن كلهم ي أ ن نبي وأنا خاتم النبيين ومن العجب أنه وجد من ادعى في زمن العجب وبعد مباشرة في وجد الرسول وفاة الرسول خاتم ادعى ادعى ا ل ن ب و ة مع ان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام اخبر انه خاتم النبيين و انه لا نبي بعده و لا زالت الافكار هذه تنتشر بين الناس بان هناك انبياء يزعمون مثل هذا الزعم و ر س و ل اخبر عليه ا ل ص ل ا ة و السلام انهم كذابون لا نبي بعدي ثم بشر المسلمين بانهم لا يظنوا على ان هذه الفتن التي كثرت على المسلمين على ان هذا الدين سيذهب و ان الناس سيذهبون بل قال ولا تزال طائفه من امتي ط ا ئ ف ة ا ل ج م ا ع ة على الحق م ن ص و ر ة لا يضرهم من خذلهم أ ي الذي لا ينصرهم ولا يوافقهم على مذهبهم ولا من خالفهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله تبارك وتعالى و أ م ر الله المقصود به قيام ا ل س ا ع ة وكما س ب ق ن ا في الحديث أ ن قيام ا ل س ا ع ة لا تقوم إ ل ا على شرار الخلق ولكن أ خ ب ر ر س و ل عليه الصلاه والسلام على أ ن ه قرب ا ل ق ي ا م ة يرسل الله ريحا ب ا ر د ة ت أ خ ذ المؤمنين فيموت المؤمنون جميعا ولا يبقى إ ل ا شرار الخلق وعليهم تقوم ا ل س ا ع ة إ ذ ا نحن نريد ا ل ط ا ئ ف ة هذه من هي كل جماعه ة ج م ا يدعون أ ن ه م الطائفه ة المنصورة كل جماعة كل دعي ذ ه المنصوره د ع و ة الطائفة أن هي ا ل ة ولكن رسول ل ل ا صلى الوصف الله عليه وسلم أعطانا الوصف المحدد لهذه الطائفة لهذه قال, قال من ل أ ن هم الأمة على فرقة يا ت رسول الأمم ا ل ا ا ب ق ة ل ي ه د و ا ن ص الله ر ى نصارى ى فرقة ا ي و د على ف ر قال ة وستفترك هذه أ من ة فرقة على كلها في ر واحدة قال كان على مثل ما أ ن ا عليه و أ ص ح ا ب ي من كان على مثل ما أ ن ا عليه و أ ص ح ا ب ه إ ذ ا ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله و أ ص ح ا ب ه ماذا كان ع ل ي ه رسول الله في ا ل ع ق ي د ة ماذا كان عليه هو و أ ص ح ا ب ه ع ق ي د ة التوحيد ا ل خ ا ل ص ة ا ل ع ق ي د ة أ ي ع ق ي د ة التوحيد ا ل خ ا ل ص ة فلا يدعون مع الله أ ح د ا ولا يشركون به شيئا لا يذبحون لغير الله ولا يستغيثون بغير الله و إ ن م ا كل أ ع م ا ل ه م متوجهه الى الله عز وجل طيب في العبادات هل عندهم بدع وخرافات حاشا وكلا بل كانوا يعبدون الله على ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ خ ذ و ن بالكتاب و ا ل س ن ة ل أ ن ر س و ل عليه الصلاه والسلام أ ك م ل الله له الدين يوم ع ر ف ة لما اكملت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البارا ل ل مبين ولي هذا قال الصحابه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح ما تركت شيئا يعني يهدي هذي هيل يلجن الى بينه عليه الصلاه والسلام ولم يكن هناك شيئا يظهر في دينها الى بينه عليه الصلاه والسلام وقال ابو ذر لم يترك طائرا يطير في جناحيه إ ل ا و اعطانا منه علما و كذلك قال عبد الله بن مسعود أ ي أ ن ر س و ل عليه الصلاه و السلام لم يترك شيئا من الدين إ ل ا ب ل غ لهذه ا ل أ م ة و ما بلغه محفوظ في كتاب الله و في س ن ة رسوله صلى الله عليه و سلم و لهذا ق ا ل ر س و ل عليه الصلاه و السلام إ ن ه من يعش ي منكم ف س ي ر اختلافا كثيرا من يعشق ي ي و ل ل أ ص ح ا ب ه إ ن ه منعش ي ي منكم ف س ي ر اختلافا كثيرا ثم أ خ ب ر ه م بالشيء الذي يعتصمون به فقال عليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه ب ا ل ن و ا ج د و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار إ ذ ن الدين بين وموجود وما على المسلم إ ل ا أ ن يعود إ ل ى كتاب ربه و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم و ا ل ع ا م ما يروح يعبد من عند نفسه بدون سؤال الله يقول ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون ولكن من الذين ي س أ ل و ن ي س أ ل و ن الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعهم ب إ ح س ا ن ل أ ن الله عز وجل أ خ ب ر على أ ن ا ل ص ح ا ب ة الآية التوبة في سورة ننظر ا ل و و والسابقون الأولون, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضو وأعدلهم المهاجرين بإحسان الله ما تحتها الأنهار من عنه عنه جنة من ن تجري رضي في هذه ا ل آ ي ة السابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر رضي الله عنهم مطلقا ل أ ن ه م ما خالفوا ثم قال والتابعون لهم ب إ ح س ا ن فمن تبعهم ب إ ح س ا ن هو الذي يؤخذ قوله ويتبع الذين يحسنون بمعنى أ ن ه م يتبعون ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ويعملون بما عملوا به